ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان بريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله, فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من, خلق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من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 من كل زوج بهيج ذلك بأن الطاعة هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن يبعث ما في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ثان يعطى فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزيٌ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 الله يفعل ما يريد من كان يظن لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد, فليمدد بسبب الى السماء ثم يقطع فلينظم هل يذهبن كيده ما يغي وكذلك انزلنا ايات بينات وان الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم ان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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهل الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياهم من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها منهم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحيق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار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 الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود بِالْحَجِّ في الناس بالحج كُلِّ رجالا وعلى كل ضامر يَأْتِينَ من كل فج عميق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 حُنَفَاءً لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي في مكان سحيق ذلك ومن وعظم شعائر الله فإنها من دقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سك اليدق رسم الله ليذق رسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق، فإلهكم إله واحد، فله أسلموا وبشر المخبتين.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 شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صاف فإذا وجبت جنورها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينالهم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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهذمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد, وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره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 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدينة وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وغيهن وهي ظالمة فهي خاويه على عروشها فهي خاويه على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها مؤاذن 11. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعود وكاين من قريه الامنيت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والى المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم نفره ورزق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 وَإِنَّ الظالمين لفي شِقَاقٍ بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أَنَّ الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ الله لهادي الذين آمَنُوا إِلَى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم نقيين الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا يَرْزُقُهُمُ اللَّهُ مَغْرَمًا رِزْقًا حَسَنًا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 لَعَفُوٓ النَّفُورَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِدُ اللَّيْلَ فِي وَيُولِدُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَيُولِدُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ ما يدعون من دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء فَسَمَّى بِهِ الْمَاءَ عَيْنًا الله لطيف خبير إِنَّ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 الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسه فلا ينازعنك في الأمر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 ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يزيد. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم وَمَا الظَّالِمِينَ مِنَ الْحِصْيِرِ وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتنا بَيِّنات تَعْرِفُ في وَجوهِ الَّذينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكادونَ يَسْتَقِونَ بِالَّذينَ يَتلونَ عليهم آياتنا قُل أَفَأُنَبِّئُكُمْ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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لتابكم إبراهيم هو المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم, الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيم الصلاة فَكَتَوْعَ تَوْصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ